قال فالحق والحق أقول لأم أن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم